يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون سالق <تصفيق> الإصلاح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ الْقَمَرَ خُسْبَانًا ذلك تقدير العزيز العليم <تصفيق> فالق الإف... أَمَّا خَيَّوَجَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسُ عَلَّقَ مَرَّ حُسْمَانَا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ خُسْبَانًا والشمس والقمر قسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سالق الإصباق وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حثمانا والش يَمْتَاوِ القامُ رَحُسْ مَا نَن ذَالِكَ تَقْدِيرُ الذي جعل لكم نجوم لتدو بها في دفاع عن العايه لقومي يغلمون كم قروين كثيره تاريخ بابا في البطنه السيده زينب <تصفيق> بعد الضبع وجعل الليل سكنا، فالق الاضبع وجعل الليل سكنه وجمت والق مع <تصفيق> <تصفيق> ذلك تقدير العزيز العليم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهو الذي جعل لكم النجوب لتغتدوا بها في قد فصلنا الآيات لقوم يغلمون وهو الذي أنشأكم من ذل فامسك فقر ومساء دار <تصفيق> قد وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ طاؤ ارجنا بيينا بتكل شيء فاؤ ارجنا من نجو خضرا طاؤ خضرا حب مترقبا. الله الله الله الله, الله. الله. الله. الله. <تصفيق> <تصفيق> لمن طلع ذاق ونبانية وجنات وجنات من أعناب والزيت <laughs> <laughs> oh, <coughs> <laughs> اتى ذلك ابلا اطرب من